Valad Faih Well yū an <coughs> يوم والحافظات و Oh. Mm -hmm. Alleluia. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ <تصفيق> والله اعق <أحب> ان تفشل <تصفيق> لي أزواج أذيعيهم إذا فضلنهم ما <تصفيق> <تصفيق> كفى بالله حسيب. يور الله وفات النبي <تصفيق> <تصفيق> وكان الله يدع Evet Mm-hmm. <laughs> يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ Yeah. <laughs> وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِطِينَ وَدَعْ أَلَا هُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ But love